بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 ഫുസോരതിലി വദു സുഹൃദിന്ദുനിൽ ഇതികീ ഫലം തലു വലം തഫാളു ഫുനീ വകു ദുഹൽുദ്ദീൽ കിരീ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 ിഷന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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وقال يا ادم ان بهم باسماءهم فلمما انبئهم باسماءهم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين فازلههما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين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 تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 ودخول الباب سجدا وقولوا حطت ان يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اذبطوا مصر فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله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 ും ഫുല കുമല ലു ഹറബി കുല തലയ അല്ലൂ സോണു അലിന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 فَوَيْلٌ لهم مما كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ കഥബ് ഐദീം يَكْسِبُونَ وَقَالُوا മയക്സിബൂൻ വക്കാളുല النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا മദൂദ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 كاصحاب النار فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولائك اصحاب الجنه هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ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 ഉല ഇൂന ഫു تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا കം ന്ദിയം من دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا കം റിം من دِيَارِهِمْ ഹന അലഹിം ബിൽ وَالْعُدْوَانِ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 فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون ام با الله من قبل ان كنتم مؤمنين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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ من كَانَ عدوا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ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 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملائكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواه السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم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 تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم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 وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال وَمِن വ قال, قَالَ لَا ഫുന്നിജലു നമുതി الظَّالِمِينَ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 والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبي اؤمن بربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْغِي عَلَىٰ رَبِّهِ حَقًّا ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ أَسْفَهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ وَلَا صِرَاطَ لِمُسْتَقِيمٍ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 بَل احْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ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 خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم منضر و إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون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 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم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 الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله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 وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِن حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن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 أولائك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون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 ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكلن ازواجهن اذا تراضوا بينهن بالمعروف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 وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قَبْلِ أن تمسوهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, فنصف ما فرضتم إِلَّا ലം يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ അവിയധി ക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 ഫല കുളൈഹി മുൽക്കി തലീലം വല്ലാഹു അലിമും ബിവാലിമീൻ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 وهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ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 او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان لا يحيي هذه الا الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بلل بثمئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن و انظر الى حمارك ولنجعلك ايه لناس وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما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 قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزئا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من نون ولا اذلهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قَوْلُ الْمَعْرُوفِ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذي يوثق ماله رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 വല്ലഹു ബിമ തമലൂന ബസീർ അയവദ്ദു അഹദുക്കുനഹു ജീല അനബി തജരി തഹത്തി ലഹു ഫിഹ മീൻ കുൽിസ്ഥ له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اقصار فاصابها احصار فيه نار فاحترقت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 ولا يئب الشهداء واذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله